هذا هو الحديث الحادي والعشرون من مجموع الأحاديث التي اختارها ابن رجب الحنبلي وضمنها كتابه جامع العلوم والحكم وأصل هذا الكتاب وهذه الأحاديث ما كتبه الامام النووي رحمه الله تعالى في الكتاب المشهور عنه بالاربعين النووية وهذا الحديث من مسند سفيان بن عبد الله الثقفي وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف ثبت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وولاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الطائف وكان الحافظ بن حجر رحمه الله مما يستدل به على صحبة الرجل تعيين وتكليف عمر رضي الله تعالى عنه له خصوصا في تعيينه عاملا او اميرا او قائدا لان عمر رضي الله تعالى عنه كان من عادته ان يولي إلا من كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سائل النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يعلمه ما ينفعه ويفيده قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك اي علمني ما ينفعني ويغنيني عن غيرك من أن أسأله لأني بما تعطيني وتعلمني يكفيني في حياتي وفي علاقتي بربه سبحانه وتعالى لذلك قال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل آمنت بالله قل آمنت بالله بمعنى صدقت واعتقدت بأن الله هو الإله المستحق للعبادة وأنه هو الذي تصرف له جميع أنواع العبادة وأنه هو الله الذي استحق العبادة لأنه هو الخالق الرازق المحي المميت فالتصديق والاعتقاد بأنه المستحق للعبادة يتضمن الإمام بأنه هو الخالق الرازق الذي خلق كل شيء ثم هدى ولكونه الخالق الرازق المحي المميت خالق السماوات والأرض استحق العبادة فإن آمنت بأن الله تعالى هو إله كل شيء ومليك كل شيء وخالق كل شيء ومعطي كل شيء ومانع كل شيء وهو على كل شيء قدير ثم استقمت يعني أقمت على ذلك واستمررت و. عشت وانت معتقدا ذلك فان هذا يغنيك عن كل ما في ايد الناس او عن كل ما تحتاج اليه في دنياك قل امنت بالله ثم استقم وهذا الحديث كما يقولوا ابن رجب رحمه الله منتزع يعني معناه مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتمزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون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 النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي وقوله استقم الاصل بالالف والسين والتاء للطلب ومعنى استقم يعني اقم على ما امنت به واستمر وابقى فان هذه الاقامه والاستقرار والبقاء على هذا الايمان ينجيك بإذن الله ويختم لك حياتك الدنيا بالسعادة ويبشرك الله بالجنة التي وعد بها عباده الصالحين. ولأن الإنسان إذا ما آمن بالله وأقام على هذا الإيمان فإن هذا الإيمان سيقوده ويهديه إلى الجنة ويهديه إلى البر ويهديه إلى الطاعة ويهديه إلى أحسن الأعمال فكان في هذا القول مع قصره فيه من المعنى الكبير ما يستوجب أن يكون الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يقول الامام ابن رجب رحمه الله هذا الحديث خرجه الامام مسلم اي في صحيحه من روايه هشام بن عروه عن ابيه يعني عروه بن الزبير عن سفيان وسفيان هذا هو, هو ابن عبد الله الثقفي أي منسوب إلى قبيل الثقيف وهي من قبائل الطائف وممن نزل الطائف وسكنها هي وما حولها قال الثقفي الطائف له صحبة وكان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الطائف قال وقد روي يعني هذا الحديث عن سفيان بن عبد الله من وجوه اخر فالرواية التي اخرجها مسلم هي من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان وذمت رواية أخرى أشار إلى أنه خرجت عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من روايه الزهري يعني الإمام المشهور محمد ابن عبد الله ابن مسلم الزهري عن محمد بن عبد الرحمن ابن ماعز يعني عن سفيان قال وعند الترمذي عبد الرحمن ابن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به يعني ألزمه وأقيم عليه وأتمسك به قال قل ربي قل ربي الله ثم استقم ومعنى قوله قل ربي الله يعني آمن كما جاء في الرواية الثانية قل آمنت بالله قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي يعني نبهني إلى شيء يخشى منه حتى أتجنبه وأبتعد عنه ولا أقع فيه يا رسول الله ما أخوف ما تخافوا علي فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا يعني إن أخوف ما يخافوا علي على المسلمين ألسنتهم أخوف ما يخافوا عليهم ألسنتهم لأن اللسان إن كان استخدم في الخير فإنه ينفع ويفيد صاحبه وإن استخدم في غير ذلك أضر بصاحبه وهذا الحديث يؤيده ما جاء من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه يوم أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أرشدهم قائلا لهم أو قال له أمسك عليك لسانك فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فاللسان كما سيمر بنا أن سائر أعضاء الإنسان تتبرأ منه كل صباح وتستجير بالله من اللسان مطلع كل نهار لانه متى سلم اللسان سلم الجسم ومتى وقع اللسان وقع الجسم لان اللسان هو المعبر عما في القلب والمتحدث باسم الإنسان فاما ان يحفظه ويصونه واما ان يبقه ويهلكه ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام موصيا سفيان بن عبد الله الثقفي هذا وقد أمسك بلسانه قالت الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأيضا خرج الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله ابن سفيان الثقفي عن أبيه وهذه طريق ذالذة حيث رواها في الطريق الأولى عروة وفي الطريق الثانية محمد بن عبد الرحمن بن ماعز أو عبد الرحمن بن ماعز وفي هذه الطريق عبد الله بن سفيان فكل يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة مما يدل على أن الحديث مشهور معروف في أوساط أهل العلم قال وخرجوا الإمام أحمد والنساء من رواية عبد الله بن سفيان الثقافي عن ابي ان رجلا قال يا رسول الله مرني بامر في الاسلام لا اسال عنه احدا بعدك قال قل امنت بالله ثم استقم قلت فما اتقي يعني ما اتجنب فعوم ايه لسانه هذه طرق الحديث ورواياته المختلفة وأما قول سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لامر الاسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده الى غيره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم يعني اقم على ما انت عليه من الايمان قالوا في الرواية الاخرى قل ربي الله ثم استقم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 في تفسيره وتفسيره وكتاب التفسير للإمام النسائي غير كتاب السنن والإمام النسائي رويا أو عهد عنه أو أثر عنه عدد من الكتب من أشهرها الكتاب الذي يعد من الكتب الستة وهو المجتبى من السنن أو المجتنى من السنن هكذا اسمه ويسمى بالسنن الصغرى ثم ياتي من بعده السنن الكبرى وقد طبع كتاب السنن الكبرى في نحو من ست مجلدات وهناك كتاب اسمه عمل اليوم والليلة في الاذكار وفي الادعيه لكن هذا الكتاب اشتهر بنسبته الى الراوي فيقال عمر اليوم والليلة لابن السني والواقع ان ابن السني يرويه عن الامام النسائي، وللامام النسائي ايضا كتاب التفسير والظاهر ان هذا الكتاب طبع اخيرا كما ان للإمام النسائي كتاب في خصائص علي رضي الله تعالى عنه وكلها مطبوعه قال خرج النسائي في تفسيري من روايه سعيد بن ابي حزم قال قال حدثنا ثابت يعني البناني عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال قد قالها الناس ثم كفروا فمن, قا فمن مات عليها يعني على قوله لا إله إلا الله على الاستقامة بعد الاستقامة بعد الايمان فمن قالها او فمن مات عليها فهو من اهل الاستقامة قال وخرجه الترمذي ولفظه فقال قد قالها الناس ثم كفر اكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام وقال الامام الترمذي عن هذا الحديث انه حديث حسن غريب وسؤال يعني ابن ابي حزم تكلم فيه من قبل حفظه فروايته فيها لين لكن اصل الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الإمام الترمذي كما في رواية الإمام مسلم رحمه الله عن رواية الباب قال وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في تفسير ثم استقاموا بعد أن نقلنا التفسير المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينقل لنا ما فسر به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد يقول قائل كيف فسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقد عرف عنهم أنهم كانوا يحجمون عن أن يفسروا كلام الله أو أن يقولوا في كلام الله ما لم يرد به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير أهل العلم إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله وحيا يتلى وقرانا يقرا ويتعبد بتلاوته يقول أهل العلم إن آيات القرآن الكريم على أنواع نوع لا يجهل أحد معناه ذلك لأنه جاء بلغة العرب والعرب تعرف المراد منه وهذا يفسره كل من عرف لغة العرب ولا يضيره ذلك النوع الثاني ما جاء مجملا او ما جاء مبهما ووقف تعريفه وتفسيره على قول الله سبحانه وتعالى او على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرجونه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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا اولو الألباب لكن لما كان هذا التفسير من هذا النوع جاءت فيه أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال في تفسير هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا وعنه يعني وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال لم يلتفتوا الى اله غيره وعنه رضي الله عنه قال ثم استقاموا على ان الله ربهم فهذه هي المعاني التي تحملها هذه هي المعاني التي تحملها عبارات آمنت بالله ثم استقم أو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا أن الخبر وصلنا بإسناد فيه ضعف قال هذه أرخصوا آية في كتاب الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي على شهادة أن لا اله إلا الله قال وروي نحوه عن أنس ومجاهد والأسود بن هلال وزيد بن أسلم والسدي وعكر وغيرهم يعني من علماء التابعين كلهم فسر هذه هذا المعنى يعني الاستقامة قال وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قرأ هذه الايه على المنبر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يروغوا روغان الثعلب اي انهم لم يرجعوا فيما اعتقدوا وقالوا قال وروا علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلي بن ابي طلحة هذا يروي صحيفة عن ابن عباس كلها في تفسير القرآن قال في قوله ثم استقاموا قال استقاموا على اداء فرائضه استقاموا على اداء فرائضه قال وعن أبي العالية أي أيضا في تفسيره عن ابن عباس قال ثم أخلصوا له الدين والعمل قال وعن قتاده وهؤلاء كلهم من التابعين قال استقاموا على طاعة الله وكان الحسن يعني البصرية رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال اللهم أنت ربنا اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة أي المداومة على طاعتك قال ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار قال وفي تحقيقه او وهو تحقيق معنا قوم معنا لا اله الا الله فان الاله هو الذي يطاع فلا يعصى خشية واجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكل ودعاء هذا معنى الاستقامة والمعاصي كلها قادحة في التوحيد لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان فإن الله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قال الحسن يعني البصري وغيره هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه فهذا ينافل الاستقامه على التوحيد وأما علي, وأما على رواية من روى قل آمنت بالله فالمعنى أظهر لأن الإيمان يدخل فيه أعمال الأعمال الصالحة عند السلف ذلك لان السلف يعرفون الايمان بانه تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان فالعمل جزء مكمل للايمان ينقص الايمان بنقصانه وهو على خلاف ما ذهبت اليه المعتزله من دعوى أن العمل جزء ناقض مؤثر بحيث ان العمل لو تخلف لا يوجد ايمان وهو على نقيض ما ذابت اليه المرجع من ان العمل ليس له تأثير في الايمان فلا عندهم القول المشهور لا يضر مع الايمان ذنب لا يضر مع الإيمان ذنب ونلاحظ أن هذه الأقوال كلها يعني وقعت بين افراط وتفريط والصواب ما يقل عن السلف رحمهم الله من أن العمل جزء مكمل من الإيمان. العمل جزء مكمل من الإيمان قال وأما على, من على رواية من روا قل آمنت بالله فالمعنى أظهر لأن الإيمان يدخل فيه الاعمال الصالحة عند السلف ومن, تبع ومن تابعهم من أهل الحديث وقال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معه ولا تطغوا انه بما تعملون بصير فامره ان يستقيم هو ومن تاب معه والا والا يجاوز ما ما امروا به وهو الطغيان واخبر انه بصير باعمالهم مطلع عليها وقال تعالى فلذلك فدع واستقم كما امرتك ولا تتبع أهواءهم. قال قتاده أمر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يستقيم على أمر الله. وقال الثوري يعني الإمام على القرآن يعني الاستقامة على القرآن. قال وعن الحسن قال لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فما رؤي ضاحكا قال خرجه ابن أبي حاتم قال وذكر القشيري وغيره عن بعضهم أنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام فقال له يا رسول الله قلت شيبتني هود وإخواتها فما شيبك منها قال قوله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت أو وقال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه فيكون الأمر بالاستقامة يعني على التوحيد وعلى القرآن وعلى ما جاء في كتاب الله وقد أمر الله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 كما أمر بالاستقامة على التوحيد في تلك الآيتين ثم عرف لنا ابن رجب رحمه الله الاستقامة قال والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى ويشمل ذلك فعل الطاعات ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك فصارت هذه الوصية جامعة لغصال الدين كلها وفي قول الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه قال إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المامور بها قال فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة فهو كقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمعاد اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وفي قول الله سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة قال وترك المنهيات كلها كلها وترك المنهيات كلها كذلك فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها وفي قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة. والمامور بها في الاستقامة المامور بها فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبه والرجوع الى الاستقامة فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئه الحسنة تمحها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة يعني هذه مسألة أخرى وهي أن الناس مطلوب منهم أن يستقيموا بقدر الاستطاعة لأن الناس مهما بذلوا فلن يحققوا الاستقامة التامة ولهذا قال وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس لن يطيقوا الاستقامه حق الاستقامه كما خرجه الامام احمد وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظوا على الوضوء الا مؤمن قال وفي رواية للإمام أحمد سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا فالسداد هو حقيقة الاستقامة وهو الاصابه في جميع الاقوال والاعمال والمقاصد كالذي يرمي الى غرض اذا اصاب الغرض قالوا سدد كالذي يرمي الى غرض فيصيبه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى وقال له اذكر بالسداد تسديدك السهم وبالهدى هدايتك الطريق وأما المقاربة وهي التي جاءت في قوله سددوا وقاربوا أن يصيب ما قرب من الغرب يعني يحوم حوله اذا لم يصب الغرض نفسه ولكن بشرط ان يكون مصمما على قصد السداد مصمما على قصد السداد وعصابة الغرض فتكون مقاربته عن غير عمد ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن حزن الكلفي او الكلفي ايها الناس انكم لن تعملوا او لن تطيقوا كلما امرتكم ولكن سددوا وابشروا ولكن سددوا وأبشروا والمعنى صد التسديد والإصابة والاستقامة فإنه لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا كل ما امروا به كله وهذا يعني صعب فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كما فسر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وغيره قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره يعني إلى غير الله فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عن ما عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي يعني الأعضاء جنوده فإذا استقام الملك استقامت الجنود أو جنوده ورعاياه وكذلك قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا قال عيب إخلاصي القصد الله وإرادته وحده لا شريك له قال وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان لان اللسان هو المعبر عن ما في القلب فاذا استطاع الانسان ان يضبط ما في قلبه فينبغي له ايضا ان يحرص على ضبط لسانه فانه ترجمان القلب والمعبر عنه ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة أو لهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه يعني في حادثة سفيان بن عبد الله ثم قال لما قال له قل لي في الإسلام قولا فقال له قل آمنت بالله ثم استقيم ثم قال له طالبا يعني ماذا يتقي فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال هذا هذا معنى قوله هنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قالوا في الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعة إذا أصبح العبد إذا أصبح ابن آدم فإن الآباء كلها تكفر اللسان. هكذا عندكم؟ ها؟ ما اسمع؟ تفكر اللسان. هذا الصعير. أي تذكره وتنبهه لأنها تكفره فالنسخة اللي عندنا الظاهر أن فيها يعني هي تفكر اللسان أي تذكره قائلة له اتق الله فينا فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وين وجشت يعوججنا